وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ نَشَأَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَظْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَتَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمًا نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمَ وَالْمُؤْتَفِكَ تَأْهَوَى غَشَاهَا مَا غَشَّاهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَذِفَّةِ الْآذِبَةِ لَيْسَ لَهَا مِن تُنُورِ اللَّهِ كَاتِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَن فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم لقد تربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا تحرم مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء. من ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الساع إلى شيء نقر